بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر ياكم لشدة، فأما من أطعت وصدق في الحسن فسنفسره. وَمَا مَن دَخَلَ وَتَغَنَّى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَيُسِرُّ لِلْعُصُرِ وَمَا إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَاءِ وَإِنَّا لَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ وَسَيُجَنَّبُهُمُ الْأَثْقَلُ لَمَّا يَقِيمَا لَهُ يَتَنَزَّلُ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَ الظَّالِمِينَ مِن